أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تنال البر حتى تفقوا مما تحبون وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلِّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن صادقين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 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مَذْهَبًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ومن دخله كان آمنا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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَتَّبِعُونَ عِرْجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إن تضيع فريقا من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين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 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاعِ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيروت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين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 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن قاتلوكم يولوكم الأدبار فَمَنَّا يَنْصَرُ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ذِلَّةً أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ الْنَّاسِ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصب وكانوا يعتدونه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 Yemin eden Allah ve Yüzyıl Acır ve Yemir onun bilinmeyen ve bilinenlerin ve yararlılarla ilgili Ve وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَيْنُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 مثل ما يفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر إصابة حرث قم ظلم أنفسهم إصابة حرث قم ظلم أنفسهم فأهلكت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 ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا صلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ والْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ أَسَهَنَةٌ تَسُحُمْ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَتْ تَن أَهْلِكَ أَهْلِكَت تَبَرُّؤُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِقْتَالِ والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن Sakın Rabbinizin üç bin bin milyon milyon milyon milyon milyon milyon توكب من فرهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسأمرين وما جعله الله إلا بشرالكم ولتقم إن قلوبكم به وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْضِعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله وفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلِ الْرِبَاءَ اضْعَافًا مُضَاعَفَةً تَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي <أعدت> لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والوراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى لإن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 قد خلت من قبله الرسل أفإما تأم قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا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 فَمَن يُرِدْ سَوَاءَ الْآخِرَةِ نُكَاتِهَا بِسَنَبِذِ الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَّبٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ كَثِيرٍ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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تضيع الذين كفروا يرتدون على إعاقبكم فتقلبوا خاسرين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 بَلَ قَدْ صدَّقَكُمُ اللهُ عْدًا إذْ تَعَصَّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ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 إذ تصعدون ولا تلبون على أحد والرسول يدعوكم في إخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أفكانوا غزّل لم كانوا عندنا لم كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا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 من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن ميتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فروا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب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 فَمَنْ يَظْلُرْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَمَنِ اتَّبَعَ رَغَائِبَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَةٌ عِندَ اللَّهِ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 يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِلَّا كَانُوا مِنْ طَابِلٍ فِي ضَلَالِمْ بِئْسٌ أو لما أصابتكم صيبة قد أصابت مثلها قلتم أن هذا قل هو من عد أفسكم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 يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لم أطاعونا ما قتلوا قل فَذَرَ عَنْ أَلْفُ سِكْمُ الْمَوْتَ إِلَّكُمْ صَادِقٍ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبْوَاتَ بَلْ أَحْيَىٰ إِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشرهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فالقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رغمان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخرف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين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 ان الذين اشتروا الكفر باليماني لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم ولا يحسبن الذين كفروا ان ما لهم خير لأنفسهم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 ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء نكتب ما قانوا وقد لهم بغير حط ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.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 قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُشُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُشُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِرِ فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلؤن في أموالكم وألفكم ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم.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 INNA FI SİNQİS SEMÂTİ VEL ARDI MÜHTELÂFİN VE MEHÂRİ VE في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا شبحان كفقن عذاب النار رب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 ben in semi müne diye edilil imani amin bir rabbibbi kumfe Va bana fafilu be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 بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا واقتلوا لأكفرن عنهم لَا يُكَانُ فِرَنًا عَنْهُمْ سَيَآتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سَوَاءٌ مِنْ عند الله والله عنده حسن السواب لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس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 أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فخلق منها زوجها بس منهما رجال تقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب وآتُل يَتَمَأَمَّا لَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الخَبِيثَ بِالطَّعِيبِ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُؤْشِقُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا قَابَ لَكُمْ مِنَ النِّشَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلك أدناء لا تعولوا فآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طِبْنَا لَكُمْ عن شيءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا آمِنًا وَلَا تُسْفِهَا اَمْوَالَكُمْ لَكِيَاعَنَ الله لَكُمْ قِيَامًا وَرَزَقُوهُمْ فِيهَا مَكْسُوهُمْ وَرَزَقُوهُمْ فِيهَا مَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لهم قَوْلًا مَّعْرُوفًا فَإِذَا بَلَغَ نِكَاحَهُ فَإِنْ آنَشَكُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا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 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا وَإِذَا قَضَى الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَأَرْضِقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَاللَّيْخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ زُرِيَةً ضَعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَاللَّيْتَقُ اللَّهَ وَاللَّيْعُونَ قَوْلاً شَدِيداً إِنَّ الَّذِينَ يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا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 وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الشدش مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه abralı falı onunun şuluz, fakat kalanı i̇khwet falı onunun şuduş, min bagd ve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 ولهن أوبع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أبدين وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امرأة وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يصاب بها أبدى من بعد وصية يصاب بها دين غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 فمن يعص الله رسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وَالَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِمَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُونَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا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 إنما التوبة على الله للذين يعملون الشوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 ولا تعظلوهن لتذهب ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسا أن تكره شيئاً ويجعل الله فيه ويجعل الله فيه خيراً كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ تَشْكِبُوا بِدَارِ لِزَوْجٍ مّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُمَا نِفَاقًا فَلَا تَأْخُذُونُم مِّن شَيْءٍ ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِإِثْمٍ وَإِثْمٍ مُّبِينٍ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 إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ ve bannatü alî ve bannatü axt مِنَ الرَّضَاعَةِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ فِي مِنْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين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 Ya Ekremel Ekremim, onlara, onları iyiliğe yönelten, kötülüklerden uyaran salih dostlar nasip eyle. Müslümanların yöneticilerine ıslah et. Ey alemlerin Rabbi, onları birleştir. Amin.